فنعوذ بالله تعالى من شعور أنفسنا وسيئات سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن مضل فلا فادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اكتبى بأديه وستنى بسنفه إلى يوم الدين ثم أما بعد فزور الأحزاد في سنة خمسة فجرين قال ابن القيم في زاد المعاد جزء من صاحب من دولي يقول ابن القيم في زاد المعاد لا خلاف أن أحدا كانت في زن شهر شوال سنة ثلاثة فجرين ووعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل أربعة قجرية ثم اخلفوه من أجل جدد الكسات فرجعوا فلما كان سنة خمسة قجرية جاءوا لحربه في غزو الاحزاب اسباب هذه الغزو خرجت بنو النضير الى خيبر واخذوا يرسمون الخطط للانتقام من المسلمين فحرضوا القبائل العربيه على حرب المسلمين وكونوا وفدا لهذا الغرض وقد نجح الوفد عيسوا وافقت قريش، ووافقت غطفان وافقت غطفان طمعا في خلالة المدينة هدفهم اقتصاد ووافقت قريش بهدف عقائدي، حرب الإسلام عشان هما من اجل الزعمة الدين، للبيت الحرام واتفقوا على أن تكون قوة غطفان ستة آلاف مقاتل ومن قريش وأحنا فيها أربعة آلاف مقاتل يبقى المجموع عشرة آلاف مقاتل على أن يدفع اليهود لقبائل غطفان مقابل ذلك كل تمر خيبر لسنه واحده يعني تمويل اقتصادي تمويل من اجل الحرب مشاركه اليهود بالتمويل واستطاع وفد اليهود ان يرجع الى المدينه ومعه عشره آلاف مقاتل استطاع المسلمون ان يتتبعوا اخبار الاحزاب رصد تحركاتهم ومتابعة حركة الوفد اليهود منذ خرج من خيبر في اتجاه مكة يعني حركة اليهود تحت فرصة وتحت المتابعة وتحت المراقبة ومجرد حصول المدينة على هذه المعلومات عن العدو شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الإجراءات الدفاعية اللازمة وبحث مع كبار المهاجرين والأنصار هذا الموقف الخطير فأشار سلمان بحفر خندق كبير لصد عدوان الأحزاب فاعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واستقر الراشد بعد المشاوره على حفر الخندق وذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو وبعض اصحابه لتحديد مكان الخندق فاختاره شمال المدينه وهو الجانب المكشوف امام العدو وجعل جبل سلع خلف ظهره وكانت خطه الخندق هذه خطه متطوره ومتقدمه حيث شرع بالاس بالاساليب الجديده في القتال ولم يكن حفر الخندق من الامور المعروفه لدى العرب فهو اول من استعمل الخندق في الحروب في تاريخ العرب والمسلمين وكانت مفاجأة مذهله للعدو فابطل خطتهم التي رسموها أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوضع زالاه المسلمين ونسائهم وصبيانهم في حصن بني حارثة حتى يكون في مأمن وحمايه وهذا العمل فيه اثر فعال على المعنويات شارك النبي صلى الله عليه وسلم جلده اعباء العمل فاخذ يعمل بيده الشريفه في حفر الخندق وينقل من التراب حتى وارى جلده بطنه صلى الله عليه وسلم فاعطى القضوه الحسنه لاصحابه حتى بذلوا ما في وسعهم وعانى من ألم الجوع كغيره حتى وصل به الامر الى ان يربط حجرا على بطنه صلى الله عليه وسلم واستمر الجوع ثلاثا حتى دعاه جابر بن عبد الله على وليمه احنا كنا ذكرنا في مثل هذا العمل عند بناء المسجد أيضاً فعل ذلك رسول الله شاركهم في نقل الأحجار حتى ساعتها قلنا لم يكتفي بقص الشريط وكان عليه الصلاة والسلام يتجز لكلمات ابن الغواحة وهو ينقل التراب اللهم لو لأن ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لانزل ثقيله علينا وسفك الاقدام الا قيل ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه أبينا فكانوا يرددون ابينا ابينا قد النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الى مجموعات للحراسه ومقاومه كل من يريد ان يخترق الخندق وقام المسلمون بواجبهم في حراسة الخندق وصد كل هجوم حاول المشركون شنهم النبي صلى الله عليه وسلم قسم أعمال حفر الخندق بين الصحابة كل أربعين زراع لعشرة من الصحابة يعني العشرة دون في واحد ضعيف حيدار ضعفه في وسط الأقوياء المهم الانتاج هيطلع كل عشرة يسليهم قد ايه؟ كل أربعين زراعة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سيطان النبي صلى الله عليه وسلم على العمل في الخندق فلا يستطيع أحد ترك عمله إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا معهم على أمر جامع لم يذهب حتى يستأزمون. نخد نخد هذه القريضة للعهد. فالقريضة كان عمل حلف وعهد. بعدم العداء بعدم الحرب. وعدم مساعدة العدو على المسلمين. ايه يشكحهم على لقد? العهد. ان عشاء التناف المسلمين يعني من الف الف روس. دي خيسرون مستمام عشاء يعني دي النهاية انتم متزرين ايه كان يقولوا بعد كده يا يهود. انتم متزرين ايه? لا لابس لنا بعد اليوم وانا مسلمين دي اخر اجمة اعمام عشاء التنافر ما فيش مصر كاي. انتم تقول يهود بعض. ان مع المسلمين الله اغفروا هذا الغفر فارادوا استئصال المسلمين فكان جزاء الجنس بالعمل لا نصر الا من بعد شدة ولا منحه الا من بعد محنه وكلما اقترب النصر زاد البلاء وقع المسلمون بين الرين اليهود خلف الخطوط والاحزاب من الامام الأحزاب من امامهم ومن ومن الخلف اليهود الذين نقضوا العهد نجح زعيمهم المطير في استدراج كعب بن اسد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 عشان ما تقولش ما ها افتح يفتح على كلها فما زاد به خدره والكتر الكلام بيعمل عمل آه تنجيط حد الحد العهد فكان الزنل عليهم اثنين الاثنين يعني كان عييتهم القرد بس هو كاهد من كان عارف كان عارف من الـ من الـ ان فيه عهد ونقد العهد غلط يقول له لو طاوح يا ابن أخطى بطيئة يعني هتبقى, هتبقى النهاية ومع ذلك ليش نجح زعيم بن المطير في استدراج كعب بن أسد زعيم بن قويسي لينضم مع الأحزاب لحرب المسلمين وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السعدين ليستوسقه من الخبر إنهم لقظ العد فتأكد لقائهم واستعد بنو فرايزر للمشاركة مع الأحزاب واستعد بنو فرايزر للمشاركة مع الأحزاب فأرسلت إلى بيوشها عشرين بعيرا محملاً قمرا وشعير ودينا وهذا امداد لهم وتقويتهم على وتقويتهم على البقاء الا ان هذه الاشياء اصبحت ظالمه للمسلمين تحدث القران الكريم عن حاله الحرج التي أصابت المسلمين وما وصل اليه من جزع وخوف وفزع فاصدق وصف في حالهم ما قال الله تعالى اذ جاركم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وكان صن المسلمين بالله قوياً ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليم وأما المنافقون فقد انسحبوا من الجيش وزاد خوفهم حتى قال معتب ابن قشير كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصى وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب لغبار الآد وطلب البعض الآخر أن لهم بالرجوع إلى بيوتهم بحجة أن بيوتهم عظم يعني إيه مكشوفة هل يحنوهم يحنو أولادهم حصلت مناوشات استشهد فيها الطفيل بن النعمان والذي قتله وحشي رماه بحربة عبر الخندق واستطاع حبان بن العرقه من المشركين ان يرمي سهما فاصاب سعد بن معاذ فجرح ثم وجه المشركون كتيبه غليظه نحو مقر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلهم المسلمون يوما الى الليل يعني طول النهار تدل لحد الليل فلما حانت صلاه العصر دلت الكتيبه في الحرب يعني اشتبكوا فلم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه الذين كانوا معه ان يصرخوا بسبب استمرار الاشتباكات ولم تنصرف الكذبه الا مع الليل فقال عليه الصلاه والسلام فيما رواه البخاري ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا على الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. ده اللي الحنسة الان الوسطى هي صلاة العصر. النبي جمع بتمح بالليل هذا الجمع منسوخ منسوخ باي تلاف وانا افاكرين. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله فالطين. فان خفتم فرجالا او ربانا. قال ابن عمر مستقبل التبنى. وغير مستقبليها رواه البخاري يعني حتى في الاشتباكات الواحد هيصوري لوحده ده الامر الناس يعني محاوله النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف حصار تخفيف شده الحصار بعقد صلح ما بطان دون قريش معروف ان قريش جايه حرب عقيد وخطافان جاي من اجل السجار والفلوس فيعقد مع بطفان يكسر قريش العقد مع بطفان يكسر مين قريش ظهرت حنكه الرسول صلى الله عليه وسلم السياسيه حين اختار الغفال بالذات لمصالحتها على مال يدفعه اليها على ان تترك محاربته وترجع الى بلادها فهو يعلم ان لطفال وقادتها ليس لهم هدف يريدون تحقيقه الا الحصول على المال والاستيلاء على خيرات المدينه ولهذا لم يحاول الاتصال بقيادة اليهود او قيادة قريتش لان هدف هؤلاء عقائدي يتوقف تحقيقه على هدم الكيان الاسلامي قبل قال الغطفان هذا العرض الذي عرضه عليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ان تفك رطفان الحصار عن المدينة وتنسحب بيوشها عائده الى بلادها مقابل ذلك يدفع المسلمون سلس ثمار المدينة ويظهر ان هذا العقد لسنة واحدة يعني سلس المدينة لسنة واحدة بشكل السنوات لا ده هو مجرد عرض هم هو متن الشرع اه لان النبي لما رجع للانصار قال لهم يا عبد الله احنا كنا في الشركه ما نيتهمش الا قرى يعني او ضيافة يعني او اكرام مننا بعد ما دخلنا في الاسلام نيتهم الله احنا ما بنشهد لهم حق فالنبي قال اصل كنت بحاجة. كنت احاس هذا الا لو كان لنا احنا هنختلط حالنا ان هذا العرض كان انسانة واحدة وقبول الغطفين لهذا العرض اوضح هدفهم ان انطلعين ناجي. وبذلك استطاع صلى الله عليه وسلم ان يفدد ويضعف من قوه جبهه الاحزاب وقبل عقد الصلح مع غطفان نحن قلنا الاول كان اسمه عرض وقبل عقد الصلح مع غطفان شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه في هذا القرن فكان رايهم عدم اعطاء غطفان شيء من صغر حتى قال السعدان سعد المعاده وسعد بن معاذ يا رسول الله امر أن تحبه فنصنعه ام شيئا امرك الله به لا بد لنا من ان نعمل به ام شيئا تصنعه لنا فقال عليه الصلاه والسلام بل شيء اصنعه له اني رايت العرب رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أكسر عنكم شوكة فقال سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة واحدة إلا قراً أو بيعاً إما طيافه أمن بعلومه حين اكرمنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا الله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينه فقال عليه الصلاة والسلام أنت وزاد وقد اعجب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب سعد وتبين له منه ارتفاع معنويات الانصار فالغى بذلك العرض الذي عرضه على مطفان استخدام سلاح التشكيك لتمزيق ما بين الأحزاب من سفره. ساق الله عز وجل نعيم ابن مسعود الغرفاني. معين ابن مسعودة ابن الغرفان تيه ولم يعلم قوم فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه وقال له يا رسول الله إن قومي لم يعلموا باسلامي فمرني بما شئت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد، فازهب فخزب عنا عنا يعني اعمل أسفل بيقوم هذا إنما حتى ما مألوش هتعمل إيه؟ ضارج رجع هو بالتهادو هو الإنسان يعمل التسليم منه فكان ضارج ذكي جدا في عمل التسليم منه. فازها الفخز العلى إنه استطاع فإن الحرب خدعة. لا يعني خداع الحرب اللي فيه كذب أو أو نقض عهود أو شيء مزاج. فتلا لا يقع تحت الخداع نقض العهود. عشان ما حدش بكر ان الحرب خدعه او خدعه فيها نقد ايه ع الخداع غير نقد العقول الخداع اللي يعمل ايه انه طلع هيحارب في جهه المشرق يطلعه او جهه المغرب وبعدين يلف من هناك من بعيد ويروح المشرق الثاني هيضرب فرغ خدعة قام نعيم بن مسعود بزرع الشر بين الاطراف المتحالفه فاغرى اليهود بطلب رهائن من قريش راح خاوف اليهود من قريش ان قريش هتمسحهم ويسوقهم لمحمد محمد اي هيتعامل معاكم طب نعمل ايه انت راجل ثقه ومصدقينا اللوطون من قريش عشرة رجال ولا 100 راجل يبقوا معاكم لو انسحبوا رجالتهم عندهم لا تدعهم وتنصرف عن الحصار وقال القريش بان اليهود سيطلبوا منكم رهائن لتسليمهم للمسلمين ثمنًا لعودتهم الى الصور وقد نج و قد نجحت دعايه معين فادت إلى كسر شوكتهم وتهبيط عزمهم لما اليهود راح طالبوا منه يتراجع خروجنا بقى صدق المعين مش هيديكم حاجه لما قالوا مش هيديكم حاجه اليهود قالوا لا صدق المعين يبقى هيسيبونا ويمشي لا يقول صدق المعين والثاني صدق المعين قدرّها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول النصر دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمه وزنزله رواه مسلم استجاب الله تعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فأقبلت بشائر النص، فقد سرقهم الله عز وجل بحوله وقوته وزلزل أهدانهم وقلوبهم وشتت جمعهم بالخناف ثم أرسل عليهم الريح الباردة الشليلة وألقى الرعب في قلوبهم وأنزل جنودا من عنده يا ايها الذين امنوا املوا صبره نعمات الله عليكم اجئاتكم جلود جنود شاء الى اخر الايات قال القرطبي ريحا وجلودا الاقراق وكانت هذه الريح معجزه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بين المسلمين والمشركين خلط المسلمين محسوس فيه. وخلف وخالف الخلطه الريح كانت بتقلع على الخيام عن قدور قدوء. النعشاط الثاني من خلقه عنده شر. الريح مسلطة على دور بس أعلى وعجيز من الله سبحانه الله. لذلك ورد في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبع وأملك عاد بالدهور الريح. اللي احلقت عاد كانت بتشير الراجل تربيه في الارض كده وتموضه اسمها, اسمها كانت الضبور الريح اللي كانت في الخندق اسمها ريح الصباح. دي اسماء من الرياح. كانت هذه الريح معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله سلم وسلم والمسلمون كانوا قريبين منهم ولم يكن بينهم وبين المشركين الا حرب الخندق وكانوا في عافيه من هزريه ولا خبر عندهم بهزريه تحري انصراف الاحزاب قال عليه الصلاه والسلام هذا رجل ياتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامه ده الحديث الراوي النبي بيستنهد من اصحابه في راجل يروح يعني عبد القادر تسلل بالليل ويخش ما بين المشركين يدينا خبر القوم وهم قاعدين ولا جمعهم حسانهم ولا مشوا ولا بيمشوا لسه فلما لقيت احد قال لي قم يا حزيفة كانت الجو بارد وجوع وصعف فقال قم يا حزيفة فاتنا بخبر القوم ولا تزعرهم علينا ولا, ولا تزعرهم علي الكلمة دي وقفت حزيفة لما راح الشرط التالي من الخندق قول او كان واقف بيدف ظهر بالنار عن الله كده وكان يصلي زعره بالنار يعني بيدف ظهر بيني وبيتهم قدعي القنطار لو رميت القوس انساه لأصابته مات افتكرت النبي قال لا تزعرهم علي فتوقفت مهمته بيجيب اخبار مش روحي احتلحد ممكن. ممكن لو قتل حد تجيب نتيجة ايه عكسي. يجبنا دي بعكسي. هم كانوا ماشيين. ساعات فان. مش يمشي. ابو صفان مات يا او. او مش هيمشي قدر الله الام صفان يخش من الاسلام بعد فيها. صح? قدر الله الام صفان ان يدخل في الاسلام. كلمة ولا تزعرهم علي منعة زيفة من ان يقتل او صفان. قال حزيفة ما ماضيت امشي في حمام الدنيا برد على كل الناس وهو حاسس بايه بالدفى كانه ماشي في حمام يعني ليه مستجاب استجاب لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فماضيت فكانما امشي في حمام فاذا ابو سفيان يصلي ظهره بالنار بيدفى بيدفى فوضحت سهما في كبد القوس وأردت أن أرميه ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسعرهم عليه ولو رميته لأصعدته يقول بيقول ثم رجعته كأنما أمشي في حمام فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصابا البرد حين رجعت يعني يعني ايه يعني لما انتهت المهمه دي رجعت دي. وأصابني البرد رجعت لي اه البرد حين رجعت وقررت فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب الخبر اللي هو فالبسني فضل عباءه كانت عليه يصلي فينا. فلم ابرح نائما حتى الصبح فلما اصبحت قال عليه الصلاة والسلام قم يا لومان قم يا لومان. ده شوف شوفت ده يا عزيزي السلام. الحمسة هو مصدر. شفت مدعبة من اصحابه انتجبت المنوبة وجدت شبحت نوم ته. كفاية كده نوم عليه الصلاة والسلام. دروس وعبر. من الدروس والعبر معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعادن الرجال. النبي كان ايه خبير في الرجال. من يصلح للمهملين، من يصلح يرس يرسله رسولا الى كسرى وقيس. إحنا قلنا بالتحديد في سخط إسراء وقيس. مني من, ي... من يناسب يظهر إلى سكان غوزل أورايز فكان يختار لكل مهمة رجلا مناسبا كان عليه الصلاة والسلام خبير بمعرفه معادل الرجال فاختار له لمهمة التجسس على الأحزاب رجلا شجاعا لبقا ذكيا خفيف الحركه سريع التخلص من المازق الحرجه الفايده التاليه الانضباط الذي كان يتحلى به قذيفه لقد مرت فرصه سانحه ان يقتل فيها قائد الاحزاب ولكنه ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا وأن مهمته الاتيان بالأخبار فقط مش مكلم مخبحات ثالثاً من الدروس العبر كرامات الاولياء عندما صرح زيفة لمعرفة الخبر خبر الاحزاب كان في جو بارد ماطر شديد الديك واذا به لا يشعر لهذا الجو بالبارد ويمشي كانما يمشي في حمام رابعا من الفوائد لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع حذيفه عند رجوعه شمله بكسائه الذي يصلي فيه ليدفئه فلما وجبت الصلاه المكتوبه ايقظه بلطف ودعابه قائلا قم يا نومان دعابه تفيض دعابة بالحنان وتسير رقه ورافه ورحمه بالمؤمنين رؤوف رحمه خامسا من العبر والدروس سرعه البديهه لدى زيف، وقد دخل في القول وقال ابو سفيان لياخذ كل رجل منكم بيد جليسه كل واحد يطمن على اللي يقول له انت مين عشان خاطر ما يجيش في وسطنا حد غريب غزايف يعني ايه لما حد يسأله له هو يبادر على اليمين يقول له يقول له معاويه اللي له خلاص هي دي سرعة فضربت على يدي على قال له معاوي وضربت على الشمال انت العمر بن العاص وهكذا بادرهم بالمساله حتى لا يتيح لهم فرصه ليسالوه وبهذا تخلص من المأزق الحالي بطيعة اللي حصل والرياح أبفأت الكرور وقلعت الخيام قالوا لا, لا مقامل لنا أميس هذا هنعمل إيه؟ هنرجع كلمة بالعشر تلق مقادر يبدأ باقيت منوق رايزة نافض العالم استئصال استئصار المسلمين والتخلص منهم كان يقولون لا إسلام بعد اليوم ولا إسلام بعد اليوم لو حرب ما بين قوة ماديه ما فيهاش لايد من السماء كان عشان مقاتل يخلص على ألف ونص من حرب صح بميزان علاقه الدنيا ولكن 1000 ونص هنا المقاتل مع المسلمين معهم ربهم سبحانه وتعالى فضلا لنشر الرساله الاخيره في الارض التخلص من بين قويس بعد عوده النبي صلى الله عليه وسلم الخندق ووضع السلاح امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال بني ونيصره فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالتوجه اليهم واوصاهم لا يسار جنب احد العصر الا بني القريزه الحديث رواه وضرب المسلمون الحصار على بني قويزة خمسة وعشرين ليلة ولما اشتد الحصار وعظم البلاء عليهم أرادوا الاستسلام والنزول على أن يحكم فيهم سعد ابن معاز وقد رأوا أنه سيرقف به we het helf al kwim bijn hem en bijn de avus. Fakta zegt om te qusten de quatela, waart te sla de nae en de rie, waart te qusten de moedel. Fakta de وفز حكم الاعدام في اربعمائه يهودي من بني طريزه في سوق المدينه حيث حفرت لهم اخاديد وقتلوا فيها وبالقضاء على بني طريزه خلت المدينه تماما من الوجود اليهودي وصارت المدينة خالصة للمسلمين وخلت الجبهة الداحلية من عنصر خطئ